بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إجدان الناس من شر الوساط القناة من شر الوساط الخناس الذي يوسط في صدور الناس من الجنة والناس